نُورًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْقَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا مُدَّى كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصار فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدَبِّرَ وَلَمْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِيَ الْمُرْسَلُونَ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 اطيق الطير واوتينا من كل شيء واوتينا مِن كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون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 فتبسم ضاحكًا من قولها وقال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.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 فما كثَّ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَوْمُ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 أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والامر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلا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 لا كن بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها. ولنخرجنهم منها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 لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ فما كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أن قالوا إلَّا إن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون فأنجيناه وأهله İlla mraetehu, qadğnâha min al-ğabirin. Ve amtârna عليهم mta'ra, fasa'â mta'ra al-muzdhirin. Ül ilhamdulillâh ve اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فأن بَهِ حَدَائِقَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ أم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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ إِلَٰهَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِي في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم مَيُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أئذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تُكَلِّمُهُمْ ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يكذب بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُّون حَتَّى إِذَا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 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن فمن اهتدى فإن